ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وسر ندمت لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويمئيت وإليه ترجعون يا سَوْقَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى, وهدى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ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 فجعلتم من حرام وحلال قل ان الله هو الذي لكم ام على الله تفترون وما وان الذي يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل علم ولكن أكثرهم لا يشكون وما تكونوا في شأنه وما تثنون منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إلا كن عَلَيْكُمْ شُهُودًا يَتَفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْذُبُ الرَّبُّ كَمِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَر أصغر من ذالك ولا أكبر إلا في كتاب النبي